اخبر على ما يقول إِنَّا تَخَّرْنَا جِبَالَ مَا هُو يُتَبِّعْنَ بِاللَّهِ وَالْإِشْتُرَاقِ وَالْفَيْرَ مَعْشُرَ وشددنا مركا وآتيناه العكمة وفصل الخطاب وعل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا ان دخلوا على ود ففزع من غب قالوا لا تخف فمن يبرق بُونَآنا بعض طكم بنمنا بالحق قوانطش في قدنا إنها <تصفيق> ذا